كتابة العقيدة الواسطية أنه قدم علي من الأرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي يعني على مذهبه رحمه الله تعالى قدم علينا حاجا يعني في طريقه إلى الحج وكان من أهل الخير والدين وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر أي التتار من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم يعني والدراسه وذهاب الدين والعلم في تلك البلاد إلا قليلا وسألني الأكتب له عقيدة تكون عربة له ولأهل بيته فاستعقيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخد بعض عقائد أئمة السمة فعلح في السؤال وقال ما أحب إلى عقيدة أن تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما كتب شرك الإسلام رحمه الله تعالى لذلك الرجل العقيدة التي سميت العقيدة الواسطية قال رحمه الله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 من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل قوله رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى فأهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله تعالى إيماناً صاليا من هذه الأمور الأربع: من التحريف والتعطيل والتكيف والتنفيذ. فتحريف التغيير، وهو إما تحريف النبض وإما تحريف معنوي التحريف اللغة التغيير وإيمالة الشيء عن وجه. التحريف حرف الشيء عن وجه إيمالة الشيء عن وجه. واصطلاحا التحريف هو تغيير النص لفظا أو معنى فهو تحريف لفظي أو تحريف معنوي التغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير فهذه ثلاثة أقسام للتحريف تحريف لفظي يتغير معه المعنى وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى وتحريف معنوي. التحريف في اللغة التغيير وإمالة الشيء وحرفه عن وجهه. وفي الاستلاح وتغيير النص لفظا أو معنى. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. فهذه ثلاثة أقسام للتحريف. تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكلما إلى نصب الجلالة وكلم الله موسى تكلما، فالذي كلم موسى هو الله، وهم يحرفون تحريفا لفظيا يتغير معه المعنى. فيجعلون نفض الجلالة منصوبا وكلم الله موسى تكليمه فيكون موسى هو الذي كلم الله تبارك وتعالى وكل ذلك من أجل نفي الصفة الكلام عن الله وهذا تحريف في اللفظ تغير معه المعنى إذا صاروا إلى نصب الجلالة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليم ليكون التكليم من موسى لا من الله تبارك وتعالى لموسى وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فهذا تحريف كما ترى الحمد لله رب العالمين هذا هو الصواب فقد يقع التحريف بفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولكن هذا لا يتغير معه المعنى هذا تحريف لبضي لا يتغير معه المعنى وأما التحريف المعنوي فهو صرف اللبض عن ظاهره بلا دليل فتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تبارك وتعالى إلى القوة والنعمة بل يداهم بصوتان يقولون محرفين المعنى من أجل نفي صفة اليدين عن الله تبارك وتعالى فيقولون بل يداه وبسوطتان بل قوته ونعمته هذا تحريف معنوي التحريف في اللغة التغيير وإيمانة الشيء عن وجهه وحرف الشيء عن سبيله وأما في الاصطناع فتغيير النص نبضاً أو معنى تغيير النص نبضاً أو معنى تغيير النبضي قد يكون مغيرا للمعنى وقد لا يكون، وأما التحريف المعنوي فهو قصيم ذلك. فالتغيير أو التحريف إما لفظي وإما معنوي. الغالب أن التحريف اللفظي لا يقع. الغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاه فتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل. فمثلا. فما تجد أحدا يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الدال إلا إذا كان جاهلا وهذا هو الغالب لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس فأهل الشنة والجماع إيمانهم بما وصف الله به نفسه خالب من التحريف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل يعني يؤمنون بصفات الله تبارك وتعالى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 في مسألة الصفات التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانهم خال من التحريف يعني من تغيير اللفظ أو المعنى وتغيير المعنى يسميه القائلون به يعني الذين يصرون إليه يسمونه تأويلة يقولون نحن لا نأتي بالتحريف نحن لا نحرف فماذا تصنعون؟ يقولون نحن مؤول ويسمون أنفسهم لأهل التأويل لماذا؟ لماذا يحرفون ويسمون أنفسهم مؤولة؟ لعجل أن يصبغوا هذا الكلام بالصبغة القبول لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكره لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف لأنه ليس عليه دليل صحيح إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا ولو قالوا هذا تحريف لأعلنوا على أنفسهم برغب كلامهم لو قالوا هذا الذي أصلعه ليس تأويلا وإنما هو تحريف لرد عليهم ذلك وضرب به في وجوههم ولم يقبله منهم أحد فماذا يصنعون من أجل أن يتوسلوا بما يصلعون لقبول كلامهم من أجل أن يروج كلامهم على العوام الذين لا يدرون ما الخبر يقولون هذا تأويل وهذا ليس بتحريف ولذلك عبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالتحريف دون التأويل قال الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل فعبر شيخ الإسلام رحمه الله بالتحريف دون تأويل مع أن كثيرا من من يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل فيقولون إنهم يؤمنون بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تأويل لا يقولون من غير تحريف وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فلم يعبر بنفي التأويل وإنما عبر بنفي التحريف يقولون هؤلاء الذين يعبرون من غير تأويل لكن ما عبر به شيخ الإسلام رحمه الله من قوله من غير تحريف أولى قال الشارف رحمه الله تعالى وذلك لوجوه أربعة الوجه الأول أنه اللفظ الذي داء به القرآن العظيم فإن الله تعالى قال يحرفون الكلمة عما واضع والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره أنه أذل على المعنى فعبر القرآن العظيم عن هذا الذي يصلعون من هذا الانحراف ومن هذا التغيير عن سمت الشيء ووجهه بإمالته وحرفه عما ينبغي أن يكون عليه عبر القرآن عن ذلك بقوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه التعبير الذي عبر به القرآن أولى بلا خلاف لأنه أدل على المعنى وأما الوجه الثاني الذي لأدله يقال إنما عبر به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من قوله من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل أن ذلك أولى أنه أدل على الحاش وأقرب إلى العدل فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا إذا أول بغير دليل أو إذا حرف وقال أنا مؤول وتأويله بغير دليل ليس من العدل أن نقول إنه مؤول بل نقول وذلك من العد هو محرف ونصفه بما يستحق أن ينصف به وأما الوجه الثالث فهو أن التأويل بغير دليل باطل يجب البعد عنه ويجب التمثير منه واستعمال التحريف فيه أبلغ تمثيرا من التأويل لأن التحريف لا يقبله أهل لكن التأويل لين تقبله النفس وتستفصل عن معناه أما التحريف فبمجرد ما تقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من في طريق السلفي أن من استعمال التأويل لأن التأويل بغير دليل باطل يجب البعد عنه ويجب التنفير منه فإذا استعملنا لفظ التحريف كان ذلك داعية الوصول إلى الهدف من أقصر طريق وهو تنفير الخلف عن هؤلاء وتحذير الناس من هؤلاء الوجه الرابع الذي لأجله كان ما عبر به شيخ الإسلام من قوله من غير تحريف أولا من قول من قال بنفيد التأويل يعني من قول من قال من غير تأويل لا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا من غير تحريف فكان هذا الصنيع من شيخ الإسلام أولا لتلك الوجوه الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموماً كله يعني ليس كله مجموما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه التأوين وهذا أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر وأخرجه الفسوي في المعرفة وكذلك البخاري ورحمه الله بالأرض اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الكتاب ولكن ليس هو الذي معنا هذا الذي أخرجه البخاري ورحمه الله وإنما رواية الإمام أحمد التي صححها الشيخ شاكر وكذلك رواية الفصوي في المعرفة والتاريخ هي التي مستدل بها اللهم تقيه في الدين وعلمه تأويل فتأويل ليس مذموما كله قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون فانفدحهم بأنهم يعلمون التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم الشيك هنا على القول الثاني من قولين في هذه الآية فأتى بها رحمة الله عليه استدلالا على وجه من الوجه والتأويل ليس كله مدموما لأن التأويل له معان متعددة يكون بمعنى التفسير ويكون بمعنى العاقبة والمآل ويكون بمعنى صدق اللفظ عن ظاهره هذا كلام شيخ الإسلام أتى به الشارع كما ترى وإن لم يعزه ولكن هذا كلام شيخ الإسلام ذكره في التدمورية رحمه الله تعالى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال في التدمورية لفظ التأويل قد صار بتعدد استلاحات مستعملا في ثلاثة معاني هذا كلام شيخ الإسلام. أتى به الشارح رحمه الله تعالى فقال: الوجه الأول أن التأويل يكون بمعنى التفسير. التأويل يكون بمعنى التفسير. فقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يذكرون المعنى. تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يذكرون المعنى وسمي التفسير تأويلا. لأننا أولنا الكلام أي جعلناه يقول إلى معناه المراد منه التأويل له معاني متعددة فليس كله مدموما قد يكون التأويل في لسان مفسري كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى التفسير المفسرون يستخدمون التأويل بمعنى التفسير تأويل بمعنى عاقبة الشيء الحقيقة التي يقول إليها الكلام وهذا إن ورد في طلب فتأويله فعله إن كان أمراً وتركه إن كان ناهيا وإن ورد في قبر فتأويله وقوعه عاقبة الشيء ما يقول إليه الشيء إن ورد التأويل في طلب فتأويله أي عاقبته وما يصير إليه تأويله فعله إن كان أمر وتركه إن كان نهيه وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه فتأويل ما في القرآن من أخبار المعادي هو ما أكبر به الله تبارك وتعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والعقاب والجنة والنار ونحو ذلك مثاله في الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم ياتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة وما آل ما اخبروا به يوم يأتي ذلك المقبر به يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ومنه قول يوسف عليه السلام لما قر له أبواه وإخوته سجدا قال هذا تأويل رؤيا من قبل يعني الرؤيا التي رأيتها سابقا وخصصتها على أبي قد جاء وقوعها شاهدا في عالم مشهود وكانت قبل مجرد إخبار قد أخبر به فوقعت هذا وقوع رؤيا هذا تأويل رؤيا من قبل. هذا وقوع رؤيا لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا فهذا النوع من التأويل يعني عين ما هو موجود في الخارج يوميا في تأويله يقول الذين نسوهم قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد أخبرونا بالحق وأنبؤونا بالصف لما وقع ما كان قد أخبروا به وصار واقعا من القيامة وجمع الناس لليوم المشهود وغير ذلك فعاقبة الشيء وما يقول إليه هو التأويل فهذا هو النوع الثاني. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ومثاله في الطلب قولها إشر رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل الله عز وجل عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح يكثر أن يقول في رقوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فسبح بحمد ربك واستغفر فكان يقول صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فسبح بحمد ربك اللهم اغفر لي واستغفر قالت رضي الله عنها يتأول القرآن طلب منه فأتى به هذا تأويل فقال رضي الله عنها يتأول القرآن وهذا أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه يعني يعمل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعندنا معان للتأويل فليس كله مذموما عندنا التأويل بمعنى التفسير في لسان المفسرين وعندنا التأويل بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه وعندنا المعنى الثالث وهو الصلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللبض عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع لذليل يقترن به وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفة المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره أن يصرف اللفظ عن ظاهره وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم صرف اللفظ عن ظاهره التأويل ثلاثة أقسام بمعنى التفسير وبمعنى عاقبة الشيء وما يقول إليه الشيء وبمعنى صرف اللفظ عن ظاهره وهذا القسم الثالث نوعان محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل يعني أن صرف عن ظاهره بدليل فهذا محمود ويكون من القسم الأول وهو التفسير وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم ويكون من باب التحريف وليس من باب التأمين وهذا الثاني وهو أن يصرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل وهذا عين التحريف هذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل فهذا مجموع إذن شيخ الإسلام عندما يقول الإمام بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أولا من أن يقال من غير تأويل من غير تأويل لتلك الوجوه ومنها الوجه الرابع وهو أن التأويل ليس مجموماً كله وإنما منه هذه الأنواع التي لا تذن قال تعالى الرحمن على العرش استوى ظاهر المرض أن الله تعالى استوى على العرش وعلى عليه فإذا قال قائل معنى استولى على العرش فنقول هذا تأويل من عندك من كيسك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره لكن هذا تحريف في الحقيقة هذا تأويل عندك هذا تأويل عندك أنت أنت تقول هذا تأويل نقول هذا تحريف لأنه لم يدل عليه دليل فهذا تحريف في الحقيقة لأنه ما دل عليه دليل بل الدليل على خلاف الدليل على خلاف الذي صار إليه من يقول استوى على العرش استولى على العرش وهو يزعم أنه يؤول نقول بل يحرف ليس معه دليل بل الدليل على خلاف ما ذهب إليه هذا تحريف وليس بتأويل فأما قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلون فمعنى أتى أمر الله أنه سيأتي أمر الله فيقول لك قائل هذا مخالف لظاهره الله أتى فعل ما أتى أمر الله وأنت تقول سيأتي أمر الله فيقول لك القائل هذا تأويل قد وقعت في التأويل فيقال إنه وإن إن كان مخالفا لظاهر الأرض لكن عليه دليل فإذا قلت أتى أمر الله بمعنى أنه سيأتي أمر الله فيقول خالفت ظاهر الله فتقول بذليل يقول وما الدليل تقول فلا تستعجلوا لأنه لو كان أتى على ظاهر الله وانقضى ومضى فلا يقال فيه في كلام عربي فصيح فلا تستعجلوا وإنما هذا دليل على أن أتى أمر الله سيأتي أمر الله فإن قال قائل هذا مخالف لظاهر اللفظ فهذا تأويل لقل دل عليه دليل وما هو الدليل فلا تستعدل وكذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إذا فراغت من قراءة القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن يعني فإذا فرغت من قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو الظاهر ولكن المعنى إذا أردت أن تقرأ وليس المعنى إذا أثنالت القراءة وفرغت منه فقل حينئذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا؟ لأننا علم من السن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في سننة عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دقل في الصلاة كبرة وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا فهذا كما ترى مصير إلى خلاف ظاهر الله فهل يعد تأويلا مذموما وتغييرا غير محمود أم ماذا يعد هذا لا يعد إلا تأويلا محمود لما لأنه دل عليه دليل وكذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل القلاب قال أعوذ بالله من الخبث والقبائك وهذا متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه يعني كان إذا دخل القلاب واستقل بالدخول ودخل فعلا الخلاء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيكون ذلك بعد دخول الخلاء كان إذا دخل إذا دخل معنى إذا دخل هنا إذا أراد أن يتخل لماذا؟ لأنه دل الدليل على ذلك ما الدليل؟ لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان وهو الخلاء فلهذا حملنا قوله إذا دخل على إذا أراد أن يكون هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح ولا يعد أن يكون من القسم الأول من أقسام التأويل وهو التفسير ولذلك كما يقول الشارح رحمه الله تعالى وطيب تراه إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أو وهو ما صار إليه شيخ الإسلام رحمه الله لماذا؟ لأنه الذي جاء به القرآن ولأنه ألصق بطريق المحرف ولأنه أشد تمثيراً عن هذه الطريقة المخالفة لطرق السلف ولأن التحريف كله مذنوم بخلاف التأوين فإن من التأويل ما يكون مذموما ومنه ما يكون محمودا يكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه فإذا سئلت هنا يمكن أن تسقل فيقال لك ما معنى التأويل فتذكر الثلاثة الوجوه التي صار إليها أهل العلم في معنى التأويل كثير من من يعبر من أهل السنة بمعتقده في صفات الله تبارك وتعالى يقول نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وشيخ الإسلام قال من غير تحريف فلما تقول لأربعة أوجه لأربعة وجوه وهي أن التعبير بالتحريف أن التأويل الذي ليس عليه دليل يقوم وليس عليه دليل صحيح التعبير بذلك أو لأنه الذي جاء به القرآن ولأنه ألصط بطريق المحرف ولأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريقة المقالفة لطريقة سلف ولأن تحريف كله مذموم فإذا قال من غير تحريف كله مذموم بخلاف التأويل فإنه لو قال من غير تأويل يقال هنالك تأويل محمود وهنالك تأويل مذموم وهنالك تأويل بمعنى تفسير وهنالك تأويل بمعنى عاقبة الشيء وما يقول إليه وهنالك تأويل مذموم وهو صرف اللفظ عن ظاهره من غير ما قرية ولا دليل فأي ذلك؟ فتقول أنت قال رحمه الله من غير تحريف لأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل فإن منهما يكون مدموما ومنه ما يكون محمودا فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل التعطيل في اللغة التفريض والإخلاء ومنه أجيد عاطل يعني لا حلية فيه أجيد عاطل يعني لا حلية فيه لغة اللغة وأما في الاصطلاح فإنه إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه التعطيل هو إنكار ما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات إنكار ما يجب ينكر جميعه أو إنكار بعضه فهو نوعان فالصفيع أن تصل إليهما من غير أن يدلك عليهما أحب. هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات كليا إذا هو تعطيل كلي أو إنكار بعضه إذا هو تعطيل جزئي فالتعطيل الذي هو الإنكار للإسماء والصفات أو هو الإخلاء والتفرير وعدم وصف الله تبارك وتعالى تعطيل الباري جل وعلا عن أسمائه والصفاته بمعنى عدم وصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم جملة يكون تعطيلا كليا إذا ما أنكر بعضه يكون تعطيلا جزئيا فالتعطيل نوعان تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلات الجهنية ينكرون الأسماء أيضا لذلك كفر السلف الجهنية كالأول لأنهم كانوا ينكرون الصفات جملة والغلات من هؤلاء الجهنية كانوا ينكرون الأسماء أيضا ينكرون أسماء الله تبارك وتعالى وأما التعطين الجزئي فتعطين الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض فالأشعرية معطلة ينكرون بعض الصفات دون بعض فالتعطيل بمعنى التخلية والترك فقوله تعالى وبئر معطلة أي وبئر مخلات متروكة لا يؤمها أحد ولا يقصدها أحد ولا يفيد منها أحد شيئا وبئر معطلة أي مخلات متروكة والمراد بالتعطيل في الاصطلاح عند علمائنا رحمه الله عليهم هو إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان كليا أو جزئيا وسواء كان ذلك بتحريف. أو بجحود هذا كله يسمى تعطينا هذا كله يسمى تعطينا إذا حرفه فمعطل أي لأن المؤدى يكون واحدا لأنه يؤدي في النهاية التحريف وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه استوى على العرش فيأتي من يقول لا بل استولى على العرش هذا محرف وليس مؤولا وهذا المحرف معطل لأنه أخل الله تبارك وتعالى يعني نفع عن الله تبارك وتعالى هذه الصفة ويصفة الاستواء وجحد وأنكر أن يكون الله تبارك وتعالى متوصفا بها هذا معطل كما ترى سواء كان بتحريف أم بجحود هذا كله يسمى تعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان إنكارا كليا أم كان إنكارا جزئيا وسواء كان ذلك التعطيل بتحريف أو بجحود إما أن يحرف ويقول إنه يؤول فهو معطل أو يجحد أصلا ولكن يجحد جحدا جزئيا فينكر ويجحد بعض الصفات دون بعض هذا كله يسمى تعطيلا آل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله تعالى أو أي صفة من صفات الله تعالى ولا يجحدونها بل يقرون بها إقرارا كاملا هذا معتقدهم وهذا ما جاء به نبيهم ورسولهم صلى الله عليه على آله وسلم فإن قلت فما الفرق بين التعطيل والتحريف الذي مر الشيخ يقول شيخ الإسلام رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل هذا هو التعطيل ومر التحريف ما الفرق بين التحريف والتعطيل التحريف كما قال الشارح رحمه الله تعالى التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداهما بالصوفتان أي بل قوتاه فهذا محرف للدليل محرف للدليل بقوله تعالى يدا ومعطل للمراد الصحيح وهو أن يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في هذه الآية لأن المراد اليد الحقيقية فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى سوى المراد وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري أفوض الأمر إلى الله لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرفة إليها الله كما فعل المحرف نقول هذا معطل وليس بمحرف لأنه لم يغير معنى الله ولم يفسره بغير مراد ولكن عطل معناه الذي يراد به عطل المعنى الذي هو مراد وهو أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من صفة اليدين في هذه الآية الكريمة إثبات اليد لله تبارك وتعالى فهذا عطل المعنى المراد من الآية ولم يأتي للغض فيقول أغير معناه لم يصنع ذلك ولم يفسره بغير مراده ولكن عطل المعنى المراد عطل, عطل المعنى المراد وهو إثبات اليد لله عز وجل هذا قال أفوض الأمر إلى الله التفويض الذي ليس هو من منهج أهل السنة في مسألة الصفات التفويض الذي يقول فيه القائل إنه يفوض المعنى إلى الله هذا خطر وليس بتفويض أهل السنة فأهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيف لا يفوضون المعنى هذا يقول أنا أتوقف أفوض الأمر إلى الله لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف فإليها اللب كما فعل المحرف وإنما أفوض الأمر إلى الله نقول له لا تثبت معنى يقول أفوض المعنى إلى الله فهذا قد عطل المعنى المراد وهو اليد الحقيقية إثبات اليد لله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين طريق الأولى التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد إلى معنى غير مراد هذا هو التحريف التغيير والتبديل هذا هو التحريف فيقول اليد هي القوة أو هي القدرة أو هي النعمة فهذا كما ترى يأتي بمعنى غير مراد فهذا تحريف تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد الطريقة الثانية هي طريقة أهل التفويض فهم لا يفرضون المعنى كما يقوله المفوضة بل يقولون نحن نقول بل يدا أي يدا الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة هذا كلام أهل السنة أهل السنة يقولون نحن نؤمن بقوله تعالى بل يدا أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة عقيدة آل سلة بريئة من التحريف ومن التعطيل، بريئة من التحريف في الدليل، وبريئة من التعطيل في المدلول، بريئة من التعطيل في المدلول. لو قال قال الرحمن على العرش استوى، استوى أي استولى يكون ماذا؟ يكون محرفا يكون محرفا إذا قال الرحمن على العرش استوى فقال معنى استوى استوى يكون ماذا؟ يكون محرفا وإذا قال لا أدري استوى أفوض لا أدري أنا أقول استوى ولكن لا أدري المعنى أنا أفوض هذا إلى الله تبارك وتعالى فهذا يكون معطلاً قال السنة يقولون استوى الرحمن تبارك وتعالى على العرش تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه وهو بائن من خلقه تبارك وتعالى فيثبتون لله تبارك وتعالى الاستواء حقيقة ويثبتون المعنى المراد من اللبضة التي ذكرها الله رب العالمين في القرآن العظيم يفهمون من الاستواء معناه ولا يفوضون المعنى المعطلة يفوضون المعنى يفوضون المعنى وأما أهل السنة فلا يحرفون ولا يغيرون المعنى المراد ولا يقولون لا يدل عندنا على شيء لا يفوضون في المعنى وإنما يقولون استواء, استواء حقيقية تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه فهو تعالى مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه تبارك وتعالى استواء حقيقي ولكن الكيف إذا قيل لك كيف استوى قل له كيف هو كما هي قاعدة الإمام مالك وقاعدة شيخه ربيعه رحمة الله عليهم الاستواء معلوم والكيف مجهول فأنت عندما يقال لك كيف استوى؟ تقول سبحان الله كيف هو؟ يعني كيف ذاته؟ تقول ليس كمثله شيء تقول وليس كمثل صفاته شيء. صفات ليس كمثل صفاته شيء أيضا والقول في الذات كالقول في الصفات والقول في الصفات كالقول في الذات فأهل السنة مريؤون من هذا جميع من التحريف ومن التعطيل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 بريئة من التحريف ومن التعطيف وبهذا تعرف ضلالة أو كذبة من قالوا أن طريقة السلف هي التطوير هذا كذب واحفظ هذه فطريقة السلف ليس فيها التطوير على هذا النحو الذين قالوا ذلك إما ضلال وإما كذبة السلف لا يفوضون إلا المعنى لا يفوضون إلا الكيف ويثبتون المعنى السلف لا يفوضون المعنى وإنما يثبتون المعنى المعنى المراد من ظاهر اللب معلوم وأما الكيف فمجهول فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفة فهذه الصفة لها معنى فنحن نثبت المعنى الذي دل عليه اللب وأما الكيف فهذا الذي نفوضه هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى الذين يقولون طريقة السلف هي التفويض أولئي ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف وكذبوا إن قالوا ذلك عن عم فهم إما ضلال وإما كذبة أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة أهل الحجاز لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطر وعلى كل حال فالعلماء رحمة الله عليهم يسمون هؤلاء أصحاب التجهيل كما سماهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة سماهم أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، ولكن نقرأها الفوضى لا معاني له هؤلاء يكونون ماذا معطلة هؤلاء معطلة أهل التعطيل هم أهل التجهير وهم الذين يقولون نصوص الصفات بل يداه مبسوطة الرحمن على العرش استوى إلى غير ذلك من نصوص الصفات الفاظ عندها أولئك من أصحاب التجهيل والتعطيل لا تعقل معانيها. يقولون ولا ندري ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، ولكن نقرأ الفاظ المعاني له، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله. يقولون وهي عندنا يعني نصوص الصفات عند أهل التجهيل وأصحاب التجهيل والتعطيل. نصوص الصفات عندهم بمنزلة كاف هاي عيم صاد وحاميم عيم سين قاف يقولون فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف معناه وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله وظن هؤلاء أن هذه هي طريقة السل وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله لما قلقت بيدي ولا معنى قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ولا معنى قوله تعالى الرحمن على العرش السوى وأمثال ذلك من نصوص الصفات وبنوا هذا المذهب على أصلين لاحظ هذين الأصليين أن هذه النصوص من المتشابه، والثاني من الأصليين أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله، فنتج من هذين الأصليين استجاهال السابقين الأولين من المجاهدين والأنصار، فإنه قد جهلوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وأنهم كانوا يقرؤوا الرحمن على العرش استوى بل يداهما بالسلطتان ويرون ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ولا يعرفون معنى ذلك وما أريد به أقولون هذا هو مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ما هو أن هذه لا معنى له فنتج عن هذا أنهم يجهلون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان أنهم كانوا جهلا يقرؤون هذا ولا يفهمون معناه ولازم قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه لأنه إذا كان هذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك كذلك في حقه أيضا وأنه كان يقرأ هذا ولا يعلم معناه بل يتكلم بما لا يعلم معناه يعني عندما يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يتكلم بما لا يعلم معناه بل وبما لا يعقل معناه فلا هو يعلمه ولا المخاطب به يعلمه هذا لازم قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه ثم تناقض أقبح تناقض فقالوا تجرى على ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل فكيف تجرى على ظواهرها ويكون تأويلها بما تجرى عليه باطل ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهرها ويقولون الظاهر منها غير مراد والرب منفرد بعلم تأويله وهل في تناقض أقرح من هذا وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فأخطأوا في المقدمات الكلات واضطرهم هذا الأمر إلى كثير من المضائف والذي دعاهم إلى هذا هو التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر والعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان وعمود اليقين وأعرضوا عنه بقلوبهم وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها يعني عندهم نصوص الصفات ما هي إلا ألفاظ للتعبد لا تعقل معانيها يقولون إنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها فهؤلاء جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخييل أمثالا لا حقيقة لها هؤلاء هم أهل التجهيل الذين يقال لهم أهل التعطيل وهؤلاء على كل حال كما يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لا شك أن الذين يقولون إن مذهب أهل السنة هو التفويض لا شك أنهم أخطأ لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية ما مذهب أهل السنة إثبات المعنى وتفويض الكيفية وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحباة الله عليه في ضرء تعارض العقل والنقل من شد أقوال أهل البدع والإلحاد فاحذره فإنه مكثوث منتشر يرود له على أنه مذهب السلف هذا القول وهو التفويض يقولون نحن نفوض المعنى إلى الله تبارك وتعالى لا ندري ما يدل عليه اللغة لماذا؟ لأنه لو كان له معنى يعقل وهو الذي يدل عليه اللفظ في ظاهره فإن ذلك يثبت تشبيها تمثيلا تجسيما وليس كذلك في حقيقة الأول وإنما الذي يفوض إلى الله تبارك وتعالى هنا في هذا هو الكيفية مع إثبات المعنى وهذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن المفوضة هؤلاء يقولون نحن نفوض المعنى والكيفين وعندما يسمع الإنسان والتطوير يقول هذا جيد أسلم من هؤلاء وهؤلاء لا أقول بمذهب السلف ولا أقول بمذهب أهل التأويل أسلك سبيلا واصفا وأسلم من هذا كله وأخرج من النزاع وأقول الله أعلم ولا ندري ما معناه لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في درء تعارض العقل والنقل هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد هذا الذي يقول أنا لا أقول بما يقوله المثبتة من أهل السنة أنهم يقولون نثبت المعنى ونفوض الكيفية لا أقول بها ولا أقول بما يقوله الذين يؤولون ويحرفون وإنما أنا أفوض المعنى والكيفية إلى الله وأسلم لا يسلم وإنما قوله من شر أقوال أهل البدع والإلحان قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى معاقبا على قول شيخ الإسلام رحمه الله هذا وصدق رحمه الله إذا تأملته وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم واستطالة للفلاسف أن نازم هذا القول هو تجهيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتكلم بما لا يفهم وبما لا معنى له عنده مما أثبت لله تبارك وتعالى من صفة الضحك وصفة النزول وغير ذلك من الصفات التي أثبتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولونهم في تلك النصوص التي أثبت بها الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تعالى ما أثبت من هذه الصفات يقولون لا هذا كلام لا معنى له فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بما لا معنى له وبما لا يفهم فكأنهم يجهلون الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تكذيب للقرآن وتجهيل للرسول واصططالة للفلاسف فأما تكذيب القرآن فإن الله تبارك وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء واي بيان في كلمات لا يدرى ما معناها يقولون هذه النصوص من نصوص الصفات إنما هي مما يتعبد به مد ح م ع س ق ا ل م فلا تبينوا شيئا عندهم إذا كنا لا ندري ما معناها هل يكون القرآن تبياناً لكل شيء؟ أين التبيان وأين البيان؟ فهذا تدبيب للقرآن إن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات شيء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري فغيره من باب أولى فيجهلون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلم من ذلك يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام في صفات الله تعالى ولا يدري ما معناه يقول ربنا الله الذي في السماء وإذا سئل عن هذا قال لا أدري هذا الحديث كما مر أخرنه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة واللا لكائي والبيهقي في الصفات وهو ضعيف كما مر ولكن كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وفي الصحيح غنية عن الضعيف وإذا سئل ما معنى ينزل ربنا قال لا أدل وعلى هذا فقس هم يقولون إن الرسول هذه منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهل هناك قدح هو أعظم من هذا القدح بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هذا من أكبر القدح رسول من عند الله ليبين للناس وهو لا يدري ما معنى آيات الصفات وأحاديثها وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله فهذان وجهان تكذيب القرآن وتجهيل الرسول وفيه فتح الباب للزنادقة الفلاسفة الذين تطاولوا على أهل التطويد وقالوا أنتم لا تعرفون شيء بل نحن الذين نعرف أقدوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله وقالوا كوننا نثبت معاني النصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيئا لأن المفوضى يقولون لا نعرف شيئا ولا كان الرسول يعرف معاني آيات ونصوص الصفات وذهبوا يعني الفلاسفة يتكلمون بما يريدون من معاني في كلام الله وصفاته تعالى ولا يستطيع أهل التفويض أن يردوا عليه لأنهم يقولون نحن لا نعلم ماذا أراد الله فجائج أن يكون الذي يريد الله وما قلتم ففتحوا باب شرور عظيمة ولهذا جاءت العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهذه كما قال شيخ الإسلام قالها بعض الأغذياء قالها بعض الأغبياء والصواب أن طريقة السلف أسلم وأعلم أحد وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم